سو نسجد الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يهتيهم من ذكر ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه تنقلب قلوبهم واصر النجوى الذين ظلموها هل هذا الا بشر مثلكم اف السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواه أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 لا ترقبوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا ان ما كنا ظالمين فما زالت فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم اصيدا خامدين الله اكبر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 وَيْرِ الْ النَغْضُ بِعَلَهِم وَلَظُين وَماَا خَلَقنَ السَّمَا أَوَأَرضَ مَا بَْنهُ مَا لو أردنا أن نتخل لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقرف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا بمن ارتضى ولا يشفعون الا لمن يرضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني الههم من دون فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدأ فإن ميت فهم الخالدون كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير جتنه وإلينا وَإذاَا رَآكََّينَ كَ فَءِياتَّخِذُونكَ إِللاا غُزوًا أَهذَ الذي يَذْكُر آالِهَةَكُمْ أَهذَ الذي يَذكُر آالِهَ تَكُمْ وَهُمْ بِذِكرِ الرَّحْمَانِهُم كَافِرون خُلِقَإِن سَانُوا مِنْ عَج سَأُربُم آيات فَلاَا تَستَعجلُِون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 فَلْتَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنُظَرُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أنا نَاثِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَقْطَارِهَا أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا امستهم نفحه من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا انا كنا ضالين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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَهَ بَنَا لَ إحاق وَيَعْقُ بَنافِ لَ وَكُل إن جَعلْناَ صَالحين وَجَعلنهُمَ إَّتَ يَهْدُونَ بأَمرنَا وَأَوْحَنَا إلَيْهِ تَلَ الْ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإطام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَلَوْطًا آتَيناهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا سَوْءًا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلناهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ من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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرط إذ نفشته غنم القوم فَفَهَّمنا سُلَيْمانا وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلما وَسَخّرنا مَعَ دَاوُودَ كِيبارَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمناهُ صَنعَةَ لُبوسٍ وَعَلَّمناهُ صِناعةَ لُبوسٍ لَكُمْ لِتُحصِنَكُم مِّن بَأسِكُمْ فهل أنتم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يبوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين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 وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ الله أكبر الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 اسماعيل وادريس واسماعيل وادريس ودل الكفل كلهم من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصادقين وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها ايه للعالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 لِين إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فاعْبُدُون وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِعَمَلِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يأجوج وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنَسْلُلُونَ وَقَتَرَّبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ وَقَتَرَّبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 م الدولين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدنا علينا ان كنا فاعلين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 قل انما يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اد انتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم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 قُوبِعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ لَا عَذَابَ السَّعِيرِ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 ونقر فِي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسما ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلو أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال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 من كان يظن أن لن يفهم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 آخرة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 تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر الله أكبر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 كَُّم أَرادُ أَ يَخْرجُ مِنْهَا مِن غَم مِن أُعيد فيِيهَا وَذوقُ عَذاَابَ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 ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 هنا ف أَل اللَّه وَيرَ مُشْكينَ بِ وَمَيْ يُشْرِك بالِاللههِ فَكَ أنَّماَا خََّّ مِنَ السَّم إِفَتَخْطَفُهُ الطَّيرُ أَْتَو بِِ الذحُ فيِي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 وَلَكُن لِأُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَى لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن دَهِيمَةِ الْأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا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 فَذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ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 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله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 فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئذ معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإِه لا تَعمل الْأَبَصَار وَ تَععمل الْقُلوبُ التي ف الصّدور وَيَسْتَعْجلونكَ بِالعَذاَابِ وَلَ يُخْلِفَ اللهَّهُ وَعددَه وَإَِّ يَوْمًَا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَِّ تَعُّون وَوكَأم مِمْقرَريَةٍ أَملَتُ لَهَا وَهِي يَظَالِمَةٌ ثمَُّ أخذتها وإلي المصير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 لجعل ماَا يُلقِ الشيطانوا فتْنَةَ للَّذينَ فِي قُلوبِهِم م رَبُ وَقاسَةِ قُلوبُهُم وَإِ الظَّالمينَ لَ فيِي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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رِزْقًا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك وَمَن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنهم الله ان الله العفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون مِن دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 وَالَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُم نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ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 ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الله أكبر الله أكبر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 وَيَعْمُدونَ مِنْ دُون اللهِ مَا لَم يُنَزّل بهِسُ الْ القانوا وَماَا لَسَ لَ بِِ علْ وَماَا لِظَّالِمِينَ منِن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قُلْ أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 وضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الله يَصْطَفِي من الملائكة رسولا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور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 الله أكبر الله أكبر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 الله اكبر الله, أكبر سمع الله لمن حمده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 جميعا لله لمن حمدا الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام علييك وحمة الله اللهكبر الله, الله أكبر.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 والله أحد الله هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 إنه لا يذل من وهليه ولا يعز من عاديه تباركت ربنا وتعاليه لك الحمد على مَا قضيت ولك الشكر على مَا أعطيت نستغفرك اللهم مِنْ جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحانك ربنا إنك قريب ممن دعاك فاجعلها ربنا ساعة إجابة ولا ترد لنا فيها دعوة فإنك فإننا لم نكن بدعائك ربنا شقيا اللهم اجعلنا من محقق التوحيد واجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل وارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك واجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا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 فيها معادنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم وسع ونور عليهم قبورهم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 إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومرافقة الأنبياء ومنازل الشهداء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا قوي يا قدير اللهم يا ربنا يا وهاب يا فتاح يا رزاق زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا محروم من ذرية إلا وهبته اللهم يا رزاق فرج هموم المدينين وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون اللهم بارك لنا في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك طول العمر وصلاح العمل اللهم هوّن علينا سكرات الموت وذكرنا النطق بلا إله إلا الله ووسع علينا قبورنا وثبت على الصراط أقدامنا وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم برحمتك وبعزتك وبعلمك وبحكمتك أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار واجعلنا من عبادك الموحدين المخلصين يا ذا الجلال والإكرام يا علي يا كبير يا عظيم يا ملك يا متين يا سيد يا صمد أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنهم الفتن والبلاء والبأس واذر اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان وطمأنينة ورخاء يا ذا الجلال والإكرام وردهم إليك ردا جميلا اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم وأطعم جائعهم وأبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا اللهم فك أسراهم واجعلهم عزيزين بعز الإسلام يا عزيز اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك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 اللہ اللہ